بإيمانك عجيب بعملك تمجيد فديك الحبيب إيمانك داسابت إيمانك عجيب بعملك تمجيد فديك الحبيب. Solid باسمك عجايب كتير تخدم يسوع المسيح القيام وشايل صليبك وإبليس عدوك في حربك معاه بيرمي في كل اتجاه وإبليس عدوك في حربك